2 استمع الى الكلمات الاتيه واعدها ثم تامل معانيها مستعينا بالصور قلم مدرسه دفتر مدرس كتاب مدير حقيبه حافله المدرسه